إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَلَيْهِ تَسْلِيماً آمَنُوا سَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا、تسليما. اللهم وسلم وبارك صلي وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه و سلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه 「やっしゃいませ」 يارب ي صل على محمد يا رب خصه بالفضيله يا ربي على م م ح يارب صل على محمد يارب وارضى عن السلاله يا رب صل على محمد يا رب فارحم ر ح م و ل د ن ا يا ب صل على يا ربي عليه صل والدينا س ل ي ربي ص على م م ح ا ا رب ر و ح م جميعا يا ربي على ربي صل يارب صل على محمد يارب وارحم كل مسلم يا يا رب رب صل صل على على محمد يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل م يا ر ب لا تجعرجانا 「やっべそりあらまはんまだ」「やっべそりあらまだ」 يارب صل على محمد يا رب بلغنا نزوره <سلام> يا ربي صل على محمد يا رب ي حفظك وامانك ا ن يا ربي صلي رب على محمد يا ربي صلي علي يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا شهاده يارب ي صل على محمد يارب ي حفظنا بالسعاده يا ربي يا ربي صل على محمد يا رب ي واصلح كل مسلم ر يا ربي على ح م د يا يارب ي صل على محمد يارب ي نختم بالمشفى ا يا ع ع ربي صل ل اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لكجاكم رسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر و ف رحيم إ ن الله وملائكته ي س ل و ن الَّذِينَ آ م َ ن ُ و ا ص ل ُّ و ا ع ََ ي ْ ه ِ و َ ا ل ِّ م ُ و ا ت َ س ْ ل ِ ي م ً ا ا للعلوم ََّّ ه ُ م ََِّ س ل ِ و ََ ب ا ر ِ ك ْ ع َ ل َ ي ْ ه ِ ا س َ د ٌ ل ِ م َ ن ي ُ وَيُسَلِّمُ يُبَارِكْ س َََِّ ي ل ع ه بسم الله الرحمن الرحيم أ ب ت د ئ الاملا بسم الذات ا ل ع ل ي ة مستدرا فيض البركات على ما أ ناله واولاه و أ ث ن ي بحمد موازين ممتديا من الشكر الجميل م ط ا ي ا ه اصلي ّ واسلم ّ على النور الموصوف بالتقدم و ا ل ا و ل ي ة ا ل م ن ت ج في ا ل ل ر ر ا ل ك ر ي م ة والجبال واستمره الله تعالى رضوان يخص عطات الطاهره النبويه ويعم الصحابه والادبار وموالاه واستجدي هدايه لسلوك السبل الواضحه الجليليه وحفظا من ا ل غ و ا ي ة في خ ط ة الخطا وخطاه و أ ن ش ر من ل ص ة المولد النبوي برودا حسانا ً أ ب ق ر ي ة ناظما ً من النسب الشريف عدا ت ه ل المساء بحلاه وسعي نو بحول الله تعالى وقوته القويه فانه لا حول ولا قوه الا بالله عدل ت اللهم قبره الشريف بعرف شريف من صلاتي و تسريف اللهم صل وسلم وباء و م ل ي وسلم وباء وباء وباء وباء و ب ا وباء و ب ا وباء وباء و ب ا وباء وباء و ب ا وباء و ب ي ء و ب ا و ب ا وباء و ا وباء ب ا ء وباء ب ا وباء و ب ا و وباء ا ء و ب ا ا ب ا ء ب ا ا ء و ب ل ح م ابن خصاله السنية بهاشم و ا س م ي واسمه ا ل م غ ي الذي ر ا ن ت م ارتقاه ل ل ي ابن ا جوسي واسمه مجمي イブニコシイウォスモモジャンミウスミヤチビコトイビコシイルイッティガーシフィビラディンコトアトルゴシヤ。イブニコシイルイッティガーシフィビラディンコトアトルゴシヤ الى ان عاده الله تعالى الى الحرم المحترم ف ح م ا حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن كلاب واسمه حكيم ا بن مره بن كعب بن الوعيد بن غارب بن فهر واسمه قريش و اليه تنسب البطون قرشيه وما فوقه كلاري كما جنع اليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن مالك بن نظر ابن ك ن ا ة ت بن خ ز ي م ة ه بن مدركه ة بن هليا وهو اول من ن اهدى ا ل ب ج ع الى الرحاب الحرميه وسمع في سوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ورباه ل ابن مضرب بن نزاله بن معجن إ بن اجنان وهذا شرك عظمت فرائده بنان سنه ا ل س ن ي ة ورفعه إ ل ى الخليل إ ب ر ا ه ي م امسك عنه ش ا ر واباه وعدان بلا ريب عند ذوي العلوم ا ل ن س ب ي ة الى الذى به اسماعيل نسبته ومنتماه فاظن به من عيد تعلقت كواكبه الدريا وكيفرا وسيد الاكرم صلى الله عليه وسلم واسطته ا ل م ن ت ق ا أ عتر اللهم قبره الشريف بعرف شريم من صلاتي والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تحسب ا ل م ل ا بحلاه قلدتها نجومها جوزاء حب ذ ا ع ق سوره وفخار انت فيه اليتيمه الاسماء واكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهليه اورد السيد العراقي وارده م و م و ل ه النابلسي ه ي و و ر ه ل ل ع ل م ح م د ب ا ه ا ل م ج ا س ل س م ه صراكوا الشفاه فلم ي ش ب ه و معاره من ادم و اله ى ب ي و امه صراط صرار نور النبوه في يسار غررهم البهي و بدر بدره في جبين جده عبد المطلب و ابنه عبد الله ح ت ا لله ما قبره الشريف بعرف شريف من صلاه و ا ل تسليم اللهم صل و سلم و بارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أ ر ا د الله تعالى إ ب ر ا ز حقيقته ا ل م ح م د ي ة و إ ظ ه ا ر ه جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إ ل ى م غ ر ه من صدفات ا م ن ة الزهري ة وخصها ا ل ق ر ي ب المجيب ب أ ن تكون أ م ا لمصطفاه ونودي في السماوات و ا ل أ ر ض بحملها ل أ ن و ا ر ه ا ل ذ ا ت ي ة وصب ا كل صب ل هبوب نسيم صباه و كسيات ا ل أ ر ض بعدتو لجدبها من النبات ح ل ل ا سندسي ة و أ ي ن ع ت الثمار و أ د ن ى الشجر للجاني جناه و نطقت بحمله كل د ا ب ة لقريش بفصاح ا ل أ ل س ن العربي ة و خرت ا ل أ س ر ة و ا ل ا س ن ا م على الوجوه و ا ل أ ف و ا ه و تباشرت وحوش المحشارق والمغارب و دوابها ا ل ب ح ر ي ة و ا ح ت س ت العوالم من السرور كاس حمياه و بشرت الجن بظلال ز م ن ه وانتهكت ا ل ك ه ا ن ة و ر ه ب ت الرحباني ة و لهج بخبره كل حبر خبير و في حلا حسنه تاه واتيت ُ م ه في المنام فقيل لها انك قد حملت بسيد العالمين وخير البريه وسميه ذا وضعته محمدا لانه ستحمد عقبا حضر اللهم قبره الشريف بعرف جديد صلاة و ت س ل ي م النابلسي ل ل ع ل و س ي ا ه ل ا و ل ا أغوى على ا م ي ه وكان مشهور ا ل أ ق و ا ل ا ل م ر و ي ة توفيت ب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة يا ابوه عبد الله وكان قد اجتاز ب أ خ و ا ن ه بني ادم من ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ن ج ا ر ي ة و بكث فيهم شهرا س ج ي م ا يعانون سقمه و شكواه و لما د م من حمله على راجه ت س ع د اشهر ق م ر ي ة وان للزمان ان ينجلي عنه صلاه حضر امه ليله مولده ياسيه ومريم في نسوه من الحضيره القدسيه واخذ المخاض فولده ا صلى الله عليه وسلم Nuradhiyatar ala husana sallallahu ala Muhammad s a l l a